بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاسرين إن <تصفيق> الدين إن الله الإسلام بلت حومة آل سعود في ردة صريحة الإعداد لدين جديد وذلك بالقيام بخطوات عملية كان أولها مؤتمر وكة الأخير الذي جمع بين الطوائف الضالة والمنحرفة عن شرع الله للاتفاق على الدين الجديد ثم في المرحلة التالية يعرض على اليهود والنصارى والبوذيين في مؤتمر أسبانيا للخروج بدين ترضى عنه الأمم المتحدة ويكون مقبولا من الجميع وحسبنا الله ونعم الوكيل فحتى الرافضة المشركون الذين كانت بالأمس تصدر الفتاوى تلو الفتاوى في تكفيرهم وفضحهم وبيان شركهم صاروا اليوم شركاء اصحاب العقيده السمحه في تمثيل المسلمين في المؤتمرات التي تعقد للتقارب بين الاديان فهل اهتدى الرافضه المشركون رافضه المشركون ام ضللتم يا دعاه التقارب وانصار فلطالما وقف العلماء الصادقون, العلماء الصادقون في وجه دعوات التقريب بين السنه والشيعه مع السنة والشيعة انهم ينسبون انفسهم للاسلام ويزعمون انهم على شيء وكتب بعض اصحاب السعي لذلك خلاصه تجربته وان هذا من امحل المحال, أمحل المحال من تضييع الجهود في غير طائل فانظر كيف قفز طغاة ال سعود هذه القفزه التي صار معها التقريب بين السنه, والشيعة السنة والشيعة المسلمات لا غمز عليها ولا طعن فيها وغد البحث فقط بحثا عن تقارب الهيان فبئس الدين الذي جمع بين توحيد السنة وشرك الرابعة وضم تحت قبته المترضين عن الصحابة الكرام والمتقربين بلعنهم وبغضهم وتآخى فيه المبرئون لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والقاذفون لها المفترون عليها لقد وجد هذا الملك الذي لا يكاد يبين في علماء البلاء كل ما يريد من تأييد وتبيع لردته الصريحة عن الدين. أيها الأصدقاء. إننا جميعا نؤمن برب واحد. بعث الرسائل لخير البشريه في الدنيا والآخرة. واقتبطت حكمته سبحانه ان يختلف الناس فيه. In, the dina, in the ja, de dingen yeah. in de Islam, het dier, het inzilak, het gehal, het afop, het de de Islam, het in de Arabische waarde, het in the <tied>. in de in de <tied>. in de de de كلمتي هذه يسرني أن أشكر رابطة العالم الإسلامي والقوة العاملين فيها. إن مما يسر المسلم اجتماع في أسرقنا في الله تربطهم رابطة الدين والعقيدة. الدين والعقيدة. الدين والعقيدة. إن الدين إن الله الإسلام. إن الدين الإسلام. الإسلام. حضور هذا المجتمع العظيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وفقه الله. وإني لأرجو الله جل جلاله en eenheid van de de landen in de religie en in de in islam. الرسالة التي جاء بها القرآن الكريم أرجو أن نستطيع أن نوصل لداءنا هذا من هذا المركز إلى جميع أنحاء العالم وهذا المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار الذي يرعاه قادم الحرمين الشريفين هو لون جديد من ألوان العمل الجاد المتقن لتوثيق الأخوة الإنسانية بين البشر <الإنسانية بين... <الإنسانية> in de dina بين... in de lawe islam. In de in de de en de in de de de de de لنزع فتيل الحروب وقطع اسباب العداوه بين الاديان والشعوب فهذا يومكم وقد حمى وطيس الشبهات ونعثت غربان الباطل واسفر الكفر عن وجهه العبوس وآجر علماء المداهنة ظلمات الضلالات وغافوا في بطون الكتب لاستخراج أدق المشتبهات وإقصاء الآيات المحكمات البينات وأجهدوا أنفسهم لاختلاق الأعذار لهذا الأبله وحزبه مما لم يخطر على باله أو يمر على خاطره ولم يحلم به في ساعة من ليل أو نهار شبكة أنصار المجاهدين نقدم لكم, لكم. لكم. يادعاه السوء عميان البصر والبصيره اياك لابال السلول لابال السلول مهما طغى باطل له النصر يوم النزال الاخير ولله سهم سيمضي غدا ولو كاره المستبد الكفور هو الحق مهما طغى باطل له النصر يوماً اقسم بالله الذي لا إله إلا أن الله ناصر اوليائه المجاهدين على أعدائه الصليبين ولك الدين ضياء فجر الإس يلوح في الأفق وإن غدت لناظري بينا مريك. وَإِلَّهِ سَحْمٌ سَيَمْضِي غَدًا وَلَوْ كَارِهَ الْمُسْتَبِدُّ الكفر يا شيخ الشر يا ذل البشر أين عطرس الملاعين الذيول يا دعاة السوء عميان البصر والبصيره يا أكلابان السلول منتو ألا غير دين الله كفر بل الله بل اختاب بل رسول العداوة بينت منكم جهر والدفائي كشفت عنها السيول اتخذتم غير دين الله بطر واصبح القانون بفروع وصول عندكم والشرع مصروف النظر والفتاوي حسب الكونغرس يقول لا امر البنت ذا الحكم صدر تصدر الفتوى على ناج القبول الفتا منكم على مر الدهر لكم من دوم قايدكم جهول تدعون الدين وانتم من غدر حزبكم كله عن المنهج الجفول المنافق عادته معمي بصر لا تحدث ما يميز وش يقول والبلى لا ضاقت وصابه طفر دوم القال ومع الدرهم بيح المكنون والطال انفجر وانكشف ستر المخفى بسقول والله. اقوى من مكر ما بنوها سياده قم اوشك يزول شمس تغرب عقبها يبان الخبر وشمس تشرب عقب ماله ولا تزول يا المخذل كلها غمضة بصر والمظالم تسترد من الضلول حقدك المدفون مكشوف الاثر وحقدك المكشوف مدفون الاوصول وينكم عن قدس انني في خطر وينكم عن شعب وهللي فين كل وينكم عن مسلم سلاح وحجر والمخازم مدرسات بالحمول وينكم عن من يجاه تخذ متهمين وزور وشعكم خذول وينكم عن أرملة تبكي قار تنحها مكسور لا قوة وحول وينكم عن بنت في عمر الزهر استباحوها الملاعين السبول وينكم عن بنت شرد ونأسر وينكم عن طفل ماله من يعول وينكم عن كيد عباد البقر وينكم عن يسبون الرسول حربكم شفتوا على الكافر قصر وحربكم شفتوا على المسلم يطول يبرع الإسلام منكم يا فجر مثل ما يبرع من الكفر الرسول يبرع الإسلام منكم يا فجر مثل ما من الكفر الرسول منكم يا فجر بذل ما يبرم من وفر الرسول الغضب بركان يرعب لانفجر شوف حولك يا مخذل وش تقول لاح سيف الجد عن سيف الهدر بير سيف الجد ما نرضى حلول كبر الرعاد ووشك بالمطر بإذن رب الكون فراج الحمول طال شوقك يا الزمان المنتظر وجاد نوك في العوالي والسهول يا اريس الدهر مكتوب القدر المحرم بيعه الحق الصمول بانت الرايات والغايب حضر واصبحت بالعين تنشاف الفعول يا رسولي بلغ الملا عمر وابو عبد الله عسى عمره يطول موثقين العهد لو طال الدهر ما نزول ولا نقول ولا نحول الله اكبر باغي الشر اندهر والله اكبر باغي الخير في قبول الصليب بدبر وجيشه انكسر وأصبحت شمس الطواغيت في فول الله أكبر عد ما نافر نفر والله أكبر عد ما سيف يجول أصبحت روما على مرمى حجر من سيوف الحق بشر يا عجول الله أكبر عد ما لغم فجر والله أكبر عد ما كفر يزول أصبح الإسلام في عز وظفر وأصبح المرتد في ذل وعزول الله أكبر عد ما الدم انتثر والله أكبر عد ما يجري نزول اليهود أضحت على ذبح ونحر استؤول الذبح وافعال انتهول يا رسول الله يا سيد البشر نرفع الرايه ولا عنها نحول انقطع شانيك نسله وانبتر الجهول ابن الجهول ابن الجهول يا رسول الله ما يذهب هدر التمادي من خنازير وصفول السيوف اللامعة تمحي الكدر حدها يبر الشكاية والعلول يا شجر يا شجر يا شجر انطق انطق يا حجر اد ما نبغى مجاريها سيون اد ما نبغى مجاريها سيون اد ما نبغى مجاريها سيون فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم اننا لن نخذلكم حتى يتم النصر او نذوق ماذا كحمدة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأفتي أجمع هالي